بكناك ومشاكك في الخبر ده اقول لا لا لا دي بوابة تحتي انا انا محمد فؤاد مكان شوائب انا في بوابة بتحتي لان بوابة دي كتوائب فيها هاو. وستة عشان راح أخد انا راح ااخد راوان كاركا ناكل ورتع وقتلان ده ومساعدة وراحتم رجع تلاش تاني انا حصلت ثلاث مواقف المواقف اللي اقوليني خالص من شو اه اه يعني احنا جلنا في الاول خالص عسكري اه كان شغال بيقول شغال في المجمع بتاع عسكري عسكري ش بولتا شرطه تمام و... و... وبعد برضو يعني معاندنا معاه ومش عارف ايه في الاخر ايه قال خلاص يا جماعة ده انا انا داخل المجمع جوه وكده ودخل فعلا المجمع وسيبناه يعني جه بعديه شوية امين شرطه عامل شويه عبيط بتاعه وجي عند البوابة من ناحيه آ... السور بتاع الجامعه الامريكيه و... وعامل شويه عبيط وداخل فقلنا ايه يا جماعة ايه اللي بيحصل انت بتطلع بطاقه ليه وتاخد لنا بطاقه, بطاقة؟ فاممه ايه قلت له انت ممكن تطلع من شرطه ممكن تطلع داخليه ممكن تطلع لي وانا فعلا داخليه فنبص فلينا ان هو ايه موظف في مديريه الامن وبيتكلم لنا على ده الخفيفة كده فقال لنا يا جماعة انا ما اعرفش وانا مش عارف انا شغال في مكتب مش شغال في مش شغال مع حد من ضباط وبتاع المهم ايه ما رضاش ندخله وقال له ادبه فمشيناه بعديها بشوية جينا ضابط جيش لابس بدنه وراجل محترم بس احنا هو تقريبا جاي ياخد كورس في جامعه امريكيه او حاجه زي كده ضابط جيش مننا نزل مترو ومش عارف طالع بالطور بتاعته قال له ادبه وقال كلام مش مش محترم يعني فالمهم تاني ما رضاش فعلا ندخله ايه هكمل كلامي سامعك اه ده اللي شوبت معاك انت اه انا بس بتكلم يعني مع حد طب في الاخر ده خرجناه ومشيناه فوجئنا بعدها بساعتين كده الشباب جايبينه من جوه الميدان وبقوا بيجروا دمهم وبتاعوا وخرجوه من عندنا من البوابه بتاعتنا دي ده اللي حصل بعد شويه بقى واحد جتنا كده كبير زي الجردات كده بقى ده ايه ده جه عند البوابه فاممم ايه طلع لنا البتاع بتاعه لقيتها الظنيه الضراعه بتاعته فنيه الزراعه مش عارف في مكتب مدير مساعد وزير الداخلية او حاجه كده ده في مديريه الامن موظف مديريه الامن اصلا عامل حلو قوي الكلام, الكلام ده شفته قدامك الكلام ده, ده, ده بالظبط كان الساعه 12:30 الساعه 12:30 بالظبط لان الساعه 12:30 كلامين الشرطه اللي هما بيمشوا في الدوله ده قدامك يا محمد ايه الكلام ده شفته قدامك انا انا انا انا ده على عينيا لان انا اصلا سالته انا كنت قايله لحد سالته ولما جيت وجدته كذا كم معناه الدكتور إسمه الدكتور ااا دكتور ااا دكتور دكتور مع مشهور دكتور مشهور كذا في ليز اللي تفيرة معروف كده من الناس اللي يتكلم يعني ووو كل البطاطي وماما عليه ما أفكر إسمه وقوله في آخر ال ال المقالة البطاطي شتى بنفسك صح؟ احنا احنا إحنا, احنا أنا شتى بنفسك انا أنا اللي مسؤول أصلاً عن البطاطي بس أصل في المكان اللي هي حج الجنب الشمالي من الدوابة يعني حمد فود مش معك اصلا في اللقمة؟ أنا لا حمد فود مش في اللقمة صحيح؟ ذيك شكراً ما إيش خلاص أنا أطلع راع خبر رصد يلا صامويل ربنا يكرمك عليكم جميعاً